دمون. والله جعا جلت علىها في سؤال الأقراء قال ففتحنا نبوة السماء بمال منهمة وفجأنا الأرض ريونا فاستقلناه على أمن وخدر وحملناه على أزاة أجواح ودصر سيب وكتب الله النجاة لمن كتب لهم واستحق العذاب من قد قضى الله بالعذاب لهم في علمه السابط سبحانه وتعالى لذلك لما قال نوحا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم حاكمين قال يا نوحا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بي يا انني اذكر ان تكون من الجاهلين قال الله تعالى وقرب انزلني منزل مبارك وانت خير المنزلين ان الذي ذلك الايات وان كنا لمبتلين ثم انشانا من بعدهم قرا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم اعبدوا الله ما من اله غيره افلا تتقون <تصفيق> قال ثم من بعدين من قرن آخرين فأرسل فيهم رسولهم منهم أن أعبدوا الله ما لكم إلهي وغيره أفلا تتقوهم هذه فيها زلالة أيضا أنه ما من قوم إلا وقد أرسل الله لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب إقامة للحجة كما قال الله جل فعلاء لا إلا أكون للناس أم حجة بعد الرسم وقال الله جل فعلاء وإن من أمة إلا أخلى فيها نديد وفي قول وإن من أمة إلا أخلى فيها نديد لا لا على قوم إلا وقتهم رسول يذكرهم بالفطرة ومزاق الظرق وأيضا يبين لهم الأحكام التي شعرها الله جل فعلاء لهم وعليهم ولا لكن يبقى لنا النظار على الألقاد لتنذن قوما ما أتام من نذير من قبلك لعلهم يهتدون كيف نجمع بينها ومين قول الله لا لا فعلها وإن من أمة إلا خلافها نذير وأيضا الله لا لا فعلها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزلناه من شيء إنامتم إلا في ضراج كبير كيف نجمع بينها وبين, وبين هذه العيات قال لتنزل قوما ما تنزل آبا أولا أو أو والآل أخرى هو لتنزل قوما ما أتاهم نذيرهم من قبلك نذيره ما في إجابة كيف الجمع بينهما الجمع بينهما أنهم أتاهم من الريس وإلا ليس, كلهم ليس كل من كان من مكة من أهل الفطر وإلا فكيف الواقع منه قصة من ساعدة أتاهم من هم نذير فقد جاءتهم رسالة إبراهيم عليه السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل, مكة دخل الكعبة وجد التصوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعلقوا التصوير أنه كان استقسم بالأجلام قال كذب والله وقد علموا أنه ما استقسم بالأجلام أنه ما استقسم قط لا في كل أمة أرسل رسولاً لإرساء الأمر على قضية الكون الكبرى وتخديق قضية, قضية الكون الكبرى هذه القضية المهمة وهي قضية توحيد الله في العلاد إرساء القواعد على توحيد الله جل في العلاد من جاءنا من بعدهم قرنا الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أخوضوا الله ما لكم إلى من غر أفلا تتقون وهنا أيضا أفلا تتقون في تتقون في التحذير فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبدوا الله ما لكم إلى من غير أخوضوا أفلا تتقون إنكم مقبلون على الله فتى فعلاء وأنتم بين أديهم موقفون أو وعلى عملكم أي زيون من أعلى أعلى أ pugان وامنقلبون وإن أعزاب الله بواقع ماله من دافع قال وقال الماله من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا هذا إلا بشر مثلكم هذا مثل ما قال قوم نوح نوح وهنا تكلام على قوم عندما جاءهم فإنهم, فإنهم قالوا مثل ما قال قوم نوح كما قال الله الآن تواصل به نعم فهؤلاء عاد وجاء من رسولهم موت عليه السلام فقال قال الماء من طول الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخاته وأترفناه في الحديث يعني قال المطرفون منه وهو هذا أصحاب السلطان أصحاب الجاهد أصحاب الماء هم الذين ترى هم يقفون سدا منيعا للدعوة للدعوة أن الله يفد شعله المسألة على هؤلاء هم الذين يعني يصدون عن سبيل الله جل في أولاد. يصدون عن سبيل الله جل في أولاد الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلتف فقال الحمد لله الذي نجانا وقال من طوامين إلى أن قال ثم انشانا وقال من طوامين وقال الملء من طوامين الذين, الذين كفروا وكذبوا برقاء الأثرة وأترفناهم في الحياة الدنيا كانت لهم الوجاء والسلطان والمال فلم يشكروا وطبعا كل واحد منهم كان يخشى على نفسه من الزعامة والرئاسة أنتدى وهو يدافع عنه, عنه والأموال التي تحت يديه يريد أن يحفظها وتبقى الماء, الماء في يديه وهم كذبوا بالأخير هم ينكرون أن الله سيبعث الموت من بعد ما ماته قال وَتَحْنَوْنَوْا فَحَدَّذُونَ مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِسْبُكُمْ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أنكر أن يكون الرسول رجلا وأردوا أن يكون الرسول ملكا وأيضا كما قال قوم النوح للنوح عن بأن الله لو شاء لأنزل ملائكة فسبحان ربي العظيم الله تعالى قل لو كان في أرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء مالك الرسول ولكذا بالله شهيدا بيني وإنكم فينكرون أنهم بشر مثلهم يأكل ما تأكلون منه أشهر مما تشعبون بشرا مثلكم إنكم إذن لغسروا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاصروا يعني البشر إن أطعتم البشر فإنكم تكونون مثلكم خاصرون إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاصرون وهذا منهم ومن بلاتهم من بلات أفكارهم يريدون تنفير الناس عن, عن دعوة الرسول يقولون إن أطعتم البشر مثلكم هو ما تقولون منهم وما يريد إلا رتبة فأطاكم أن تكونوا من الذين يتبعونه فيكونوا متبوعا هذه مسألة, مسألة, مسألة ملحوظة يحاربونها من أجل النزاع العظيم على على, على الزعامة والوجاه والمكان والأطناء ما كان في الدنيا ما كان الرسول جاء له ينازع في الدنيا ما جاءت الرسل إلا لترسي قواعد التوحيد وتربي الناس على التوحيد وقال له من قومين الذين كفروا وكذبوا ورقاء الأخيرة الأطرقناه في حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مصدق يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابوا أعظاما أنكم مخرجون مخرجون حيهاتا يهاتا لما تؤادوا واستبعدوا مسألة البعص النشور كسابقيهم يقولون كيف أقول البعص النشور ما يبلكنا إلا الضهر نموت ونحياه ما يبلكنا إلا الضهر كما بينا الله في كتابه عندما قال ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام ويارمين قل يحيي الذي أنشأه أول مرة قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدركم فسيقولون من يعدنا قل الذي فتركم أول مرة فسينهدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل يكون قريبا نعم إذن على على قالت طوم نوح لنوح أيضا قالت طوم هود لهود ونسأل الله للفعل أن جناننا على الإخلاص والتبحيد نعم الفرز نصبطه طريقة... طريقة الكفر وحيدة طريقة الكفر وحيدة الحرب على الدعامة وعلى الدوننا دي هغه چې مطفقهه الآخره ورځه کړه راسه امرې لا عدا الا بعد اقامه الحجه لو في اسئله ارسلوها وبعد المغرب ان شاء الله نجيب عليها ولما ناطي بعد المغرب ب 10 دقائق السلام عليكم وبركاته <تصفيق>